على بركة الله تفسير صورة النساء وصورة النساء صورة مدنية وسميت بذلك لذكر النساء فيها لذكر أحكام كثيرة من أحكام النساء كثير من الأحكام تتعلق بالنساء ذكر في هذه الصورة من حيث المعاشرة وذكر ما حرم وما حل منهن وقوامة الرجل عليهم الثناء على الصالحات منهن معالجة الناشزات الصلح بينهن وبين الأزواج إلى غير ذلك فلذلك سميت صورة النساء وتسمى هذه الصورة صورة النساء الكبرى وتسمى صورة الطلاق صورة النساء الصورة وهي طبعا صورة مدنية قالت عائشة ما أنزلت صورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل في بعائشة إلا بالمدينة يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم افتتح الله عز وجل هذه الصورة بالوصية لجميع الناس بتقوى الله عز وجل تقوى الله قد سبق أن تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ولذلك جاءت الآيات الكثيرة حاثة وآمرة بتق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ولقد وصينا الذين آتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فالتقوى وصيه الله عز وجل لجميع خلقه ووصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته كان صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا كما في حديث بريدة عند الإمام مسلم في صحيحه ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وص الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لآمتهم ولما وعظ الناس كأنها موعظة مودع قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم وأوصى المعاب كما عند الترمذي قال له اتق الله حيث ما كنت وهذا الحديث اتق الله حيث ما كنت دليل على وجوب تقوى الله في السر والعلن ومراقبة الله عز وجل حيث يراه الناس وحيث لا يراه فتقوى الله عز وجل في الغيب وخشيته في السر دليل على كمال الإيمان وسبب حصول الغفران ودخول الجنان وبها ينال العبد الأجر الكبير والأجر العظيم قال الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير كريم وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فالمقصود أن التقوى وصية الله عز وجل وليس فقط التقوى أمام الناس ولكن التقوى في السر والعلم بل إن خشية الله وتقوى الله في الغيب والشهادة من المنجيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وذكر منها خشية الله في السر والعلن قال الشافعي أعز ثلاثة الجود من قلة والورع في خلوه وكلمة الحق عند من يرجع أو يخاف وطبعا هذه كلمة عظيمة للشافعي رحمه الله وكلمة محمد ينشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب قال الشاعر إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني قال ابن رجب رحمه الله بالجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين ثم قال رحمه الله فأما خشية الله في الغيب والشهادة فالمعنى أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطلا فإن أكثر الناس يرى أنه, يخش يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة ولكن الشأن في خشيته في الغيب إذا غاب عن أعين الناس ثم قال رحمه الله في فائد ذكرت لكم قديما قال ومن هنا عظم ثواب من أطاع سرا بينه وبينه اثنين ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا أما الأول فمثل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون قال بعض السلف أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم الجزاء وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه واما الثاني وهو من ترك المحرمات وهو قادر عليها فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله نعم فالتقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه ومن التعريف التي يذكرها العلماء وهي من باب المثال قال علي التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل وقال ابن مسعود حقيقة تقوى الله أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر جاء أحد السلف لأحد العلماء وكان حافظا قال كيف صرت حافظا أخبرني قال عندي إلي. قال أخبرني به بالعلاج أو بالطريقة قال ما تستطيع قال أخبرني قال ما تستطيع قال أخبرني قال بتقوى الله وترك المعاصي قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله قال ابن القيم وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى روية أن عمر سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوق قال نعم قال فما عملت قال تشمرت وحذرت قال فذاك التقوى فأخذها الشاعر خلي ذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من حصى يا أيها الناس اتقوا ربكم ولقد جاءت الفضائل الكثيرة لتقوى الله عز وجل وقد جمعها العلماء في كتب لما ورد من الفضائل العظيمة فمنها أن سبب لتيسين الأمور قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ولذلك روى عن شيخ الإسلام أنه قال ما افتقر تقي أبدا ما افتقر تقي ومنها سبب لإكرام الله قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الصيحين عن نبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم ومنها أن العاقبة لأهل التقوى قال الله تعالى والعاقبة للمتقين فليس معنى ذلك أن المتقين لا يصاب بمرض ولا يسجن لا العلماء ما زال علماء يسجنون ويقتلون والأنبياء لكن العاقبة العاقبة للمتقين ومنها سبب في دخول الجنة قال الله تعالى وأزلفت الجنة المتقين وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين ومنها أنها سبب لتكفير السيئات قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ومنها أنها سبب لحصول البشر لهم قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا ومنها سبب للنجاة يوم القيامة قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفية ومنها أنها سبب لتفتيح البركات قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فهذه الآية أصل أصيل أن سبب تأخر الأمطار وذهاب البركات وذهاب النعم والخيرات إنما هو عدم التقوى فلو اتقوا لفت عليهم بركات من السماء والأرض وهذا أمر معروف فإذلك الناس أول يعني كما يقول الشيبان وكبار السلم يقول السنة اللي ما يجي فيها مطر هي الغريبة السنة اللي ما يجي فيها مطر هي الغريبة مثل أول يقولون يسمونها سنة الأغبار يعني السنة اللي يجي فيها الأغبار أن يحفظوها من ندرتها سبحان الله كما ترون اقتربت الأوضاع الآن السنة اللي يجيئ فيها مطر تحفظ يقال يقال سنة كذا سنة الربيع نسل الله السلام تغيرت الأحوال وانقلبت الأحوال وانقلبت القلوب وانقلبت النيات وانقلبت الأوضاع لما تركنا دين الله انقلب كل شيء بل ان الله عز وجل اشغل العبد بنفسه ومن علامات الخذلات ان ينشغل الانسان بنفسه كيف تنشغل بنفسك ان تنشغل بطاعه الله سبب العز والكرامه متى كان الانسان يخاف الفقر متى كان الانسان يخطط لعشرين سنه متى حينما ضعف الايمان وحينما ضعفت التقوى واصبح الانسان يسبع لفلان وفلان فلما ضعف الايمان شغل بنفسه واصبح قلقا ومنها أنها سبب للخروج من المأزق قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكعب بن مالك ما الذي يخرجه الصدق اتق الله فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تخلف عن غزوة تبوك ومنها بل من أعظمها سبب لمحبة الله قال الله تعالى إن الله يحب المتقين ومن أعظم فضائل التقوى ما ذكر الله في اول القران قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله اكبر والقاعده ما هي ان الشيء اذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه فكلما كان الانسان اكثر تقوى كان اكثر هدايه للقرآن هدى للمتقين خصص للمتقي حتى بعض العلماء قال ان المتقين هم الناس قال قال إن الله عز وجل يقول هدى للمتقين وفي سورة البقرة في آيات قال هدى للناس فعلم أن المتقين منهم الناس وما سوى المتقين ليسوا شوف الفائد بعض العلماء هدى للمتقين فكلما كان لسا أكثر تقوى استطاع أن يستنبط من قرآن الفوائد والدرق وأن يهتدي بالقرآن وهذا مجرب يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ومنها المعيه اي المعيه الخاصة, الخاصه قال الله تعالى واعلموا ان الله مع المتقين ومنها انا خير الزاد وتزود فان خير الزاد التقوى لما امر الله عز وجل بالتزود الحج بين للناس ان التزود الحج واجب لكن التزود للآخرة وزاد التقوى أهم وأعظم فهي خير زاد يتزود بتقوى الله عز وجل قبل أن يهجم عليه هذه من اللذات الذي انتشر وكثر الموت وأصبح حديث المجالس كنا قديما لا نسمع بالموت إلا نادرا أصبح الآن لا يمر يوم إلا مات فلان انتقل فلان مريض فلان كنت في مجلس البارح المغرب فكان حديثنا كالتالي طبعا في نص المجلس فلان مرض وفلان لابد هذا واحد ثاني يقول فلان سيقطع رجله لابد من قطع الرجل لأن السكر يرتفع جدا الثالث يقول فلان مات ورابع يقول فلان أمه مريضة وهكذا هكذا الدنيا فهل من المعتبر وهل المتعض في كل وعد بني سعر فأين المعتبر وأين المتعض ومنها أنها خير من الدنيا للمتقين قال الله تعالى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون لفتي فالمتق والتقوى خير من الدنيا نعم هذه الدنيا أنا سأطيك ثلاثة دلة على أنها حقيرة وبما أنها حقيرة ينبغي على المسلم أن يستغلها في طاعة الله اسمع الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هذه واحد والحديث الصحيحي الحديث الثاني لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها احفظوها ثلاثة حديث وهذه الحديث كلها في الصحيحين ومنها أنها سبب لقبول العمل قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وإذا كان السلف ماذا يهتمون؟ هل يهتمون بالعمل أو بالقبول؟ بالقبول وإذا كان أحد السلف يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة لتمنيت الموت لماذا؟ قال إذا تقبل من العمل فليس بقليل ولو كان تسبيحه، ولو استغفار، فلا تغتر بكثرة العمل وإنما يكون ديدنك قبول العمل وإذا كان السلف يهتمون بما بعد العمل أهم من تزيين العمل لأن المراد هو الإخلاص والقبول فمن تقبل الله منه فقد رفعه الله فإن الله يعطي من الأجر العظيم ولو كان عمل قليلا ومنها أنها من أسباب الرحمة قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون ومنها أنها من أسباب ولاية الله قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تعالى والله ولي المتقين وفضائل التقوى كثيرة طبعا هذه الولاية الخاصة كثيرة نكتفي بذلك قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى قال ابن قيم رحمه الله مراتب التقوى ثلاثة إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة حميتها الأولى محرمات والثانية مكروهات والثالثة فضول المباحات وليس المباحات خطأ المباحات الفضول أما لا يعني قال ابن القيم فالأولى تعطي العبد حياته ترك المحرمات والثانية تفيده صحته وقوته والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم فأول وصية في هذه الصورة بتقوى الله عز وجل ولذلك على المسلم أن يوصي الناس دائما بتقوى الله عز وجل فإذا رأى إنسان يشتغل بدعوة أو يدرس علما أو يدرس القرآن أو غير ذلك يوصي بتقوى الله عز وجل أكثر الناس في هذا الزمان يهتمون كيف تكون داعية كيف تكون موهوبا وهذا خطأ وهذا الكلام لا بأس به لكن الأهم من ذلك الإخلاص وتقوى الله بهذا العمل يعني حينما تجالس ناس يشتغلون في الدعوة هذا طيب لكن توصيهم بتقوى الله بالإخلاص لماذا؟ لأن الإخلاص ضعيف عند الناس والرغبة بالآخرة ضعيفة والذي يرى الواقع أصبح الناس عملهم للدنيا فتصيهم بتقوى الله ما تقول اشتغلوا واعملوا واعملوا قل اعملوا بس انتبهوا العمل إن كان مخلص يكتب له القبول ما تقول سووا حفلات وجيبوا تصوير وسووا حفلات وعنوا بالجرائد وعن... لا نبغي العالم نوجه الناس لتقوى الله والإخلاص لماذا؟ لأن مصيفة الناس بعدم الإخلاص وعدم تقوى الله إذا التقوى الله في العمل سيكتب له القبول يرب الناس على أن العبرة بتقوى الله والإخلاص ليس بالكثرة فهذا هو الذي نعاني فيه في هذا الزمان ثم قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم أي الذي خلقكم وأوجدكم هو المدبر والخالق والمتصرف سبحانه وتعالى قال الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم وأوجدكم بعلمه وبقدرته وهنا فائدة دائما الله عز وجل يجعل سبب العبادة التي يستحق بها أو تستحق بها الخلق دائما يذكر الله عز وجل الكفار بالخلق لماذا لأن الذي لا يخلق لا يستحقا يعبد ولا يستحقا يؤله كما سنذكر الآن من الآيات الكثيرة فلذلك قال هنا الذي خلقكم يعني ينبغي ان توحدوا من يستحق التوحيد ينبغي ان تعبدوا من يستحق العباده ينبغي ان تخضعوا لمن يستحق الخضوع وهو الخالق سبحانه وتعالى فالذي ابرزكم من العدم هو المستحق للعباده فمن يبرز من العدم الى الوجود ويوجدكم بعد ان كنتم عدما هو ربكم الذي يستحق العبادة قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب والذي هو احقر وأصخر حشرا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب قال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض هؤلاء الذين تدعونهم وترجونهم وتطلبون منهم أروني ماذا لهم أو ماذا خلقوا من الأرض قطعة من الأرض لا يوجد قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ماذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله تعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلق فالذي يخلق يوجد يبرز من العدم هو المستحق للعباده وقد قال بعض العلماء فالقرطبي وغير واحد من اهل العلم وانما نص على صفه الخلق دون غيرها لامرين لامرين نسمع لماذا خص الله صفه الخلق الامر الاول لان المشركين كانوا يعترفون بان الله هو الخالق عند حينما تناقش شخص تناقشوا انتباه يا اخوان لا حد التفتوا اصلا حينما تناقش شخص تناقشه بشيء مقتنع به وغير مقتنع مقتنع هم مقرين هم مقرون بان الخالق من الله عز وجل فكان الله يقول لهم أنتم تقولون الخالق هو الله فما دام ان الخالق هو الله فلماذا تعبدون غيره ولماذا تشيكون مع الله عز وجل بدليل ولا إن سألتهم من خلقهم فيقولون الله عز وجل هذا السبب الاول وقيل ليذكرهم بذلك بنعمته عليهم فان الخلق والإيجاد من اعظم من اعظم النعم ولذلك ابراهيم قال الا الذي فطرني ولم يقل الا الله لفائدتين الفائده الاولى الاشاره الى عله افراد الله بالعباده لانه كما انه متفرد بالخلق فيجب ان ينفرد بالعباده الثانيه الاشاره الى بطلان عباده الاصنام ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين الناس وأثبت كأن إبراهيم يقول أنا أعبد من يخلقني فأي لاء كلام إبراهيم أن آلهتكم لا تخلق فلا تستحق العبادة ولهذا قال إلا الذي فطرني أعبد ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام وقد حكى غير واحد كالرازي وغير واحد من العلم الإجماع على أن المراد بالنفسنا آدم عليه الصلاة والسلام وآدم فضله الله بأشياء خلقه الله بيده نفخ فيه من روحه اسجد له ملائكته علمه اسماء كل شيء إلى غير ذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل خلقكم من نفس واحدة كما قال الله تعالى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وخلق منها زوجها وهي حواء لا إشكال في ذلك حواء خلقت بعد ادم ثم آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء في رواية خيرا فان المراه خلقت من ضلع اعوج وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء حواء خلقت من ضلع من معوج وهذا في دليل على الانسان ينبغي ان يراعي تفكير المراه نعم قال ابن كثير وهي حواء خلقت من ضلعه الايسر نعم. وخلق منها زوجها ثم تناسل الناس من ادم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي ونشرا وذرعا واخرج منهما اي من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء اي رجالا كثيرا ونساء كثيرات نشرهم في اقطار الارض مختلفي الالوان والاشكال واللغات واختلاف السنتكم ما معنى الألسن هنا اللغه إن في ذلك لايات للعالمين حكمه من اعظم من اعظم الادله على توحيد الله وعلى ان الخالق المستحق هو الله عز وجل الاختلاف التراويح بين البشريه فما تجد شخصين يشبهون بعض انظر اذا كنت في دوامه وفي مدرسه والناس يخرجون الطلاب يخرجون مئات فما تجد احد يشبهها الا تدل على السميع البصير وفي كل شيء الله آية تدل على أنه واحد مر عالم في بغداد مع لعبه فكان عجوز في عجوز فقالت العجوز من هذا قالوا ما تعرفينه قالت ما قالوا هذا الرازي هذا الرازي عنده ألف دليل على وجود الله قالت العجوز وهل وجود الله يحتاج إلى دليل شو هيش الفتاية على وجود الله وشلون الفتاية على وجود الله هل وجود الله بعد هالكون وبعد هالأمور تحتاج إلى دليل عجوز بس مي بل يتكلمت العجوز يتكلم الفطرة فطرتها تتكلم على كل شيء قالوا لي أحدهم ما الدين على وجود الله نشوف اختلاف الناس قال إذا عصيت الله جاءتني الهموم والغموم وإن طعت التحت فعرفت الكون لهرب. الله؟ وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً وللرازي كلام جميل يبين لك أن العلماء يختلفون في الأخذ من القران كلام رائع جميل نأخذه الآن ونقرأ رجالا كثيراً ونساءاً اختلف العلماء رحمهم الله لماذا وصف الرجال بالكفرة دون النساء مع النساء أكثر نسمع كلام اهل العلم ثم الرازي فيما بعد قيل ترك التصريح به استغلاء بالوصف الاول رجالا كثيرا ونساء كثيرا وهذا قاله الشوكاني وقيل لان الكثره في نصيب الرجال مرغوبه بخلاف النساء ولانها تدل على القدره وغيرها من المعاني التي توجد في الرجال وكذلك القبائل تعرف لها مكانتها بكثره الرجال فلو تنافسوا قالوا لبعضهم عدوا رجالكم والرجل هو القائم بالرعايه والنفقه إلى غير ذلك الرازي له كلام جميل رحمه الله يقول لماذا خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء يقول رحمه الله والسبب والله أعلم أن شهرة الرجال أتم فكانت كثرتهم أظهر فلا جرم خصوا بوصف الكثرة وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز واللائق بحال النساء الاختفاء والقموع انتهى كلامه وهذا الصحيح الاصل في المراه الاختفاء هذا الاصل واذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها وهذه من الادله الكثيره على ان الاصل في المراه الاختفاء عدم الظهور واتقوا الله الذي تساءلون به كرر الوصيه بالتقوى لماذا لاهميتها ولذلك ذكرت التقوى في القرآن في مواضع كثير وذكرنا في الدرس الماضي فضائلها وفوائدها واتقوا الله الذي تساءلون به أن يسأل بعضكم بعضا به أي بالله تذكيرا به وبعظمة يقول أسألك بالله أن تساعدني أسألك بالله أن تعطيني والأرحام ضبطت أو فيها قراءة قرأ الجمهور بالنصب والأرحامة وقرأ بعضهم بالجر والأرحام وكل قراءه لها معنى قراءه الجمهور والأرحام واختيار ابن جرير يكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اي واتقوا الارحام ان تقطعوها بل صلوها وقوموا وأدوا حقها هذه على قراءه النصب والارحامه وقد جاءت النصوص الكثيره في فضل صلة الأرحام والتحذير والترهيب من قطيعة الأرحام قال الله عز وجل محذرا من قطيعة الرحم التي هي من علامات الساعة وقد انتشرت في هذا الزمان تجد الاخوه تقاطعوا والأقارب تقاطعوا والله المستعان قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع وقال صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره الرحم معلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وايضا جاءت حديث في فضل صله الارحام قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه وجاء في حديث أن حسن الخلق وصلة الرحم تعمران الديار وتطول الأعمار كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده وجاء في حديث بأيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتعتي الزكاة وتصل الرحم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمهم ولو لم يكن فيها الا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع والحديد قصي هي والقراء الاخرى والارحام والمعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اي يسال بعضكم بعضا بالله وبالرحم كما كانت العرب كانت العرب تعظم الرحم تقول اسالك بالله وبالرحم الذي بيننا إن الله كان عليكم رقيبا مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم سبحانه وتعالى قال تعالى وهو على كل شيء شهيد يقول الطبر رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا لرعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم وتضيعها حرمتها وقال بعض العلماء الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه وقال السعدي الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى هما مدرادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع, سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب أولى الأفعال الظاهرة الأفعال الظاهرة بالاركان الرقيب اسم من أسماء الله حينما تعلم أن الله مراقب لك مراقب لسكناتك مراقب لحركاتك مراقب لقلبك هل تريد وجه الله أو تريد الدنيا وحصل ما في الصدور الله عز وجل رقيب ويعلم حينما تكرم وحينما تطلب العلم وحينما تجاهد وحينما تتكلم وحينما تقول أنا داعية أو غيرها من الأمور يعلم الله عز وجل أنه لوجه الله أو لأمر دنيوي مكانة أو سمعة أو جاهنة أو غيرها هذه أمور يعلمها الله عز وجل لا بد أن تؤثر فينا اسماء الله ما ينفع انك تعرف بس اسم الله الرقيب الرقيب مراقب لك يعلم ما تفعل في خلوتك وفي جلوتك لوحدك وأمام الناس ولذلك من تعبد الله باسم الرقيب يثمر في القلب مراقبة الله في السر والعلن في الليل والنهار في الخلوة والجلوة لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافة يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله عز وجل قال ابن القيم المراقبة دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق على ظاهره وباطنه ولذلك جاء فضل مراقبة الله في السر والعلم إن مراقبة الله في السر توجب للعبد الإخلاص والخلاص من الكبائر. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله فخوفه من الله مراقبته منعته من الوقوع في الحرام كما قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشه انه من عبادنا المتقين وقد ذكر شيخ الاسلام من تيمي رحمه الله في الفتاوى ذكرناه بعض الاخوه ان من يقع بذنب ينبغي ان يتوب لكن ربما يعني بعض الناس يعني وهذا كل يرجع للذنب يقول يجتهد في الاخلاص في العمل لان الاخلاص حسنه الاخلاص وقوة الإخلاص وقوة التوحيد يقضي على كل ما أصيب وإذلك إذا رأيت رجل يعني يقع في الذنوب أوصي بالإخلاص أوصي بالإخلاص قل أكثر من قيام الليل الصدقات السرية زيارة المرضى السرية بالناس سيكون إن شاء الله سببا للنجاح هذا من أحسن العلاج أحسن العلاج ممن يرى أنه يقع في ذنوب يجتهد في الإخلاص فأجد أنه موفق نعم إن مراقبة الله عز وجل تورث في القلب خشية وخشوعا وبكاءا في الحديث نفسه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه لماذا فاضت عينه ما معنى ذكر الله يا اخوان هنا قال لا إله إلا الله لا ذكر الله ذكر عظمة الله ومراقبة الله وذكر ايضا بطش الله وانتقام الله ورحمة الله هكذا معناه كما قال في سورة العمران والذين ذكروا الله فاستغفروا بجلوبه. ما معنى ذكر الله ذكر الله بلسانهم ذكر الله بقلوبهم ذكروا عظمة الله وبطش الله وقوة الله هذا معنى ذكر الله ذكر الله وعظمة الله فذكى من خشيه الله بل إن مراقبة الله عز وجل حينما تتوفر تلك المعصية ويجاهد نفسه ويراقب فيتركها لله عز وجل ابدا إلا كان له أجر عظيم عند الله عز وجل وقصة صاحب الغار الذي خلى بابنة عمه وتمكن منها قالت لا تفضل خاتم إلا بحقه فتركها لمن؟ لله عز وجل فماذا انفرج الغار ثم هؤلاء الثلاثة قاموا ومشوا بسبب إخلاصهم لله عز وجل نعم انما راقب الله في السري حسن عمله وعظم يقينه ووجد حلاوة الإيمان واطمأن قلبه وقذف الله نورا في قلبه وضياءا في وجهه ووجد سعه في رزقه وبركة في أهله وألفة ومحبة فيما بينه وبين الخلق وانعكس ذلك على حياته بالتوفيق والرضا والسعادة ولو لم يكن في المراقبة إلا أن عبادة السر من أجل الطاعات وأعظم العبادات وما عظم عمل من الأعمال إلا بسبب الإخلاص أي عمل من عمل كما قال ابن المبارك رب عمل صغير تكبره النية وربا مع عمل كبير تصغيره النية وذلك قال الله عز وجل مثنيا مثنيا على أصحاب الصدقات السر قال إن تبتوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل صدقة رجل تصدق بصدقه ريال او درهم فاخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمين يعني انظر العمل كيف كان كبير ما الذي جعل هذا العمل كبير عظيما عند الله عز وجل حتى جعل ممن يظلهم الله في ظله يوم, ظل ظل يوم القيامه أهوال وامور عظيمه واهوال عظيمه ومع ذلك في هؤلاء يظلهم الله في ظله لاخلاصه لان كما قال الثوري اعظم الصبر ان يصبر الانسان على الطاعه الا هذا ذكرنا لكم أعظم الصبر الصبر على الطاعة ألا يفشيها ما يصفر ابن من إلا من أوفقها. لا بد أن يظهر الطاعة والعباده لا بد يذكر في المجالس فحينما يجاهد نفسه ولا ينتبه لمخلوق بل ينتبه لله عز وجل ويعظم الخالق تبارك وتعالى فإنه يعظم العمل ولذلك أنصحكم نصيحة قبل نهاية الدرس لا تنتبه للناس ولا تأخذ من الانترنت والقنوات وغيرها وإنما من أهل العلم واعتبر ذلك أن العمل يعظم بالإخلاص لا تحمل هم الكثره لا تحمل تقول مثلا الموقع زواره كثير او مقالي قرائه كثير هذا خطا هذا بسبب انفتاح الدنيا الان العلم توفر لما توفر سيدي وخمس 5000 شريط صح ولا لا خمس ريال اين العلماء أين طلاب العلم؟ هذا سيدي موجود بالإنترنت برقنوات كل ما قلنا العلم توفر توفر أين طلاب العلم؟ أين العلماء؟ كلهم يعرف أن الناس في تراجع إلا ما شاء الله فلا تقترب بالكثرة من علامات توفيق الله العبد كما ذكرنا في درس الفجر أن النساء إذا راد أن يعمل عملا لا ينظر للكثرة ينظر هل هو مخلص أو لا؟ إذا أخلصت فأبشر بكل خير وينظر لعلماء السلف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة فإن أكثر الناس قد ولكن الشأن خشيه الله في الغيب من فوائد الايه وجوب تقوى الله اتقوا ربكم وفائدها ان الخالق هو الله ومن فوائد الايه ان الخالق هو المستحق للعباده من فوائد الايه ان اصل البشريه واحد وهو ادم ومن فوائد الايه اهميه التقوى من النقطه التكرار واتقوا ربكم ومن فواد الايه التحذير من قطع الارحام وفق الله الجميل لمن يوفق الله تبارك وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم